بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ثرابا يَا لِلَّذِينَ مَاتُوا قُصَّ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ فَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيرٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ وَمَا أَدْرَانَا بِخَلْقِهِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَابِدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به جنات وحف الحصيد والنهل باسقعة لها طلع نطيد رزقا للعبال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الفرود كذبت قبلهم قوم روح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان روط وأصحاب الأيكة وقموا تبع كل كتبه سلف حق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَتِينٍ إِذْ يَتَنَقَّلُ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَدْرِي بِمَا يَفْتَرُونَ قَوْلَ الْحَقِّ إِلَّا لَدَيَّ رَقِيبٌ عَتِيدٌ فَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا قَدَّرْتَ مِنْهُ تَحْصِيدًا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 وقال قديمه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عليد مناع من للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبتل القول لدي وما أنا في ظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعثون لكل أرواب حقيق من خشي الرحمن بالغلب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا بَنَ قَوْمَهُمْ فِي بِلادِهَا مِن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شديد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نبوب فاصبر على ما يقولون وسفح بحمد ربك قبل طذوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسفحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذَلِكَ يَوْمُ الخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا النُّشُورُ يَوْمَ تُشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فذكر في القرآن من يخاف